الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده والله يا اخواننا في ناس فقده الموبايلات بتاعتهم فلا الواحد يكون حريص على الموبايل ما بدنا نقول للناس ما تسجلوا لكن الواحد يكون حريص انه يجي يشيل الموبايل بتاعه بسرعه قبل انه واحد يجي يشيله دي مشكله يعني في ناس فقده الموبايلات فكل ذولا يكون حريص على يعلم ملكه بالنسبه لاسئله التي قدمت هي كثير جدا وانا على عجل من امره وما وضعناه في سنه اكثر من ذلك طب نجيب على على بعض يعني هذه الاسئله مثال ما حكم سجود التلاوه في الصلاه وهل عند الرفع من السجود نتابع الا الا تتابع الايه ام تقول الله اكبر وتستمر عند الرضى من السجود الاطب سجود التلاوه انك بعد ان تكمل الايه ما هو الايه بتجي فيها السجده كلمه الامر بالسجود قد تكون في اخر الايه او ان تكون احيانا في وسط او في مقدمه شنو الايه فانت تكمل الايه التي فيها الامر بالسجود سجود التلاوه وبعد ذاك تسجد لكن ما تسجدين كلمه السجود نفسها لحد ما تكمل الايه بعد ذاك انت تحقق معنى السجود وهو مندوب عند علماء الامه الاسلاميه وفيه اجر يعني لمن فعله ومن لم يفعل هذا فلا اسمع عليه يعني ما واجب اذال امام ما سجد في في الرجح حتى في في الجمعه في السجود يقراها الجمعه لقراءه السيده حتى الامام لو لو لم يسجد يحقق السيده في كثير من العيمه بيروا انه دي واجبه ما سجد كانه الصلاه شنو فيها خلل لان قراءه السيده في الجمعه اصلا مندوبه في يوم الجمعه والسجده اصلا هي ذاتها مندوبه فان شاء قر السوره السجده في يوم الجمعه وان شاء لم يقرا هذه الصوره واذا قرا السوره ان شاء سجد وان شاء شنو لم يسجد لقول يعني عمر ان الله لم يكتب علينا سجود في بعض اخبار عن ابي عليه وسلم فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد هذا الجواب على هذا السؤال بيسال يقول الله امرنا مالو بعد الربع علي يكبر دي فيها مساله فيها خلاف يعني فيه في ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى خلاف فيه وسعه اذا اذا قمت ولم تكبر في عند الربع ما سجد معلش انا صيحه واذا كبرت فلك سلف في ذلك عرفتها ولكن ارجح القولين ان بعضهم انك انت ترفع بدون ان تكبر ارجح اقوال العلماء هذا الجواب على السؤال بسال ما حكم التبليغ خلف الامام وما حكم من يبلغ هل هو مبتدع وما حكم من لم يبلغ وهل هنالك وهناك من كانت حجتها ان اهل الحرم المكي يبلغون فما حكم هذا ايضا ويشوف التبليغ في الصلاه سنه تقريريه لعله انتبهوا لكلام ده يعني بدل ما اقول لك التبليغ مبجوز لكن هو سنه دخلت في احكام السنه التقريريه لعله متى ما وجدت العله بعدك بتطبق هذه جو فاجيشم ده العله ما وجدت بعد كده انت بتكون خالفت السنه نفسها فهمت و ثبت السنه السنه التقريريه من حديث عائشه في البخاري وتبالغ ان عايز الله تعالى عنها قالت لما مرض لما سيدنا مرض والذي توفي فيه قال مر ابو بكر يصلي بالناس وجه توجيهات ان يكون الامام ال الذي يصلي ابو بكر بعدها ك نختصر الحديث قالت فتغدى ابو بكر الصديق وكبر دخل في الصره فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بخفه انه كان مريض بجانته وشيء من الخفه من الالم ودخل المسجد فلما راه الناس جعلوا يسبحون له بكره الصديق لانه طبعا ما كان بيطيقه بديل للنبي صلى الله عليه وسلم ابدا الصحابه ذول يجي قد يجيب قدامه وفي ما بحبوا زهرة هسه كلام الرسول فيه واحد يخلي كلام الرسول ويقول لك ابو الشيخ قال شنو لا هذا مو كلام الرسول قال تقول له ابو الشيخ قال شنو ما اصدق وبدي انبعث له يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الرسول واتقوا الله ان الله سميع عليم فلما جاءوا نبعث له في الصلاه اتكيفوا جداً يقولوا سبحان الله سبحان الله قالوا وكانه وبقر الصديق لا يلتفت دول ما لتلفت في الصلاة قدروا ما قالوا سبحان الله ما أمل لهم ما أجاب خبر ما بلتفت وطبعاً شافوه وقام ما بلتفت لما أكثروا التزبيح وملتفت بلدوا يصفقوا لهم دارين يسمعوه المزيد كله بك صلى الله لما جابتنا صفقه دابوا انتبه فالتفت فراء النبي صلى الله عليه وسلم هنا شافه فتراجع الى الوراء فكان رسول الله عليه الصلاه والسلام يتقدم لكن ظل يتراجع فسجد فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاه بهم وكان ابو بكر الصديق يبلغ يسمع المصلين نيابه عن رسول الله بالنسبه لروحي عشان كده العلماء اخذوا من هذا الحديث الان التبليغ سنه تقريريه لعل اذا كثر عدد المصلين انت فاهم كلامي وكان صوت الامام ضعيفا أو كان الإمام مريضاً في الحالة دي ممكن أن يبلغ لأنه أبقى صديق بلغ علة دي هذا الأصل فيه بدون علة اتفق الهيمة على أنه مقروه وقد يصل إلى درجة البذعة الإضافية قد يصل إلى درجة البذعة الإضافية يعني في نادة عندهم هوس في الواحد تلقى جاهل وعمل فيها مفت البال جمهورياً والله صعب أقام اليومين جعلوا واحدين من نشغالين من صلق في المكرفون ساعة الصبح يقول أنه بدون ميكرافول الإمام بيسمع ال... يسمع بتاعي الدكال دي قاعد وقل صمي الله لي من العالم يا دول انت جاي, جاي اللي لا نفتحنا سبتلتين لأب قلت أنت مجيس لأب كورك ساكن ودول البليل ساكن لابسنا طاقية فاكنه من قيد عليم ربه اللي أفله سجارة عليم الله المهمة بتفلق ما لك انت كورك ساكن فين ناس قاموا الصلاة بساكن انت بتك هدو كورك ساكن على كل حال شوف يا اخي المساه دي تكون بدعه واختلف العلماء بعد ذلك في نقض 200 في صحه صلاه من بلف مع عدم وجود العله فابطلها بعضهم قالوا باطل اذا كان صوت الامام بيسمع ها وقعدت تفكرك الله تعالى والإيمان يسمع الناس صلاته كباطلة ومعضهم صعاها مع الكراها على كل حال يبقى هذا التبليغ غير وجود العنة هو أمر مخالف للسنة ويكون فدعا في إمتها؟ لا أقيم فينا ذا عندهم قيد عارف مرض بلدي أغلبيته فينا ذا يريب يحبوا حب السلطة وقعدت القبرات حارس ليه وتبخانه أقدر قروشة تلتمية وعملت بها هو عمتر بن شدال ويذلوه يخليه أخي شيئا يجدون أنت هو السابن هل فتنوه جاني؟ زي ده دي كده يقول لك اي كمانه عليه يقول لك انا ماموم فاهم؟ انا ماموم بتاع الجامع ماموم ده جنم الناس كلها ماموم <تصفيق> ما في وظيفه اسمها ماموم في وظيفه اسمها امام ماموم, مأموم ده مأموم, ماموم لانه اي ضرهه للامام ده اسمه ماموم لا جنده ده يطلعي له وظيفه عشان يتكيف في الجامع بره يقول لك بس ما تقولوا له خلي عيركم في في التخريج ده لا عطل ساكت انت فاهم كلامي فده انت فاهم ده حكم المساله اما في الحرم العله موجوده لانه اصلا التبليغ ده كثره المصلين العله موجوده وعشان كده كانت السعوديه ما بتلقى التبليغ الا في الحرمين بس الا في مكه او شنو المدينه لكن انت نصلي في اي مسجد في السعوديه ما بتلقى تبليغ ليه لانه العله هنا موجوده كثر عدد شنو المفلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام هذا الجواب على سؤال السايح في واحد بيسال بيقول بيقول في بعض الناس يعني نعلم بانه حق ذا المكان المؤين في المسجد لا جون ولكن يا شيخنا ونعجز المكان من ناحيه امنيه ونعلم هذا الذم من كذا جماعه اسلاميه ايما بجماعه هنا اخذتهم قدامنا له الجماعه دي بيحجزوا قدام هنا بيجوا بدري لانه باعطاله هنا بيجي يستهدفونا عادي جدا ما شفت الجماعه كتلوا في الجرافه تجيو يوم الجمعه في الجامع في عيده الاولى برضه فاذا وجه العله في باب التعبئه من كان في الحراسه فهو شنو في الحراسه الحراسه وعين باته تحجز في سبيل الله فاذا كان في عله ممكن انت تحدد لك مكان لحمايه الامام او احيانا انت تكون ذات في صلاه الخوف صلاة الغم مقطعه صلاة الغم دي انا مرات اتصل قال لك ما بتصلي في جماعه بحرصوا بقبلوا كده ما تكيف بنا دي جماعه بييجوا كده واه يا جماعه الصلاه بعد الغدا دي وارده في السنه اصلا اذا في فيه ما يؤكد على صفه ولا امن المسجد وفي موجود فبكون ما قيمة في مع مانع انه في جلي واحد مانع شويه عشان يقوله عبالك انت بتمسك الامام على كل حاجه الجواب بيساله ده اتكلمنا عنه بتاع التضليل طيب واحد بيسأل قال سمعت واحدهم يقول بانها صارصنا وسطيون ولكنك لست بوسطي يعني هناكون في النصر ولا انت وانا ما بايم حاجه ذاك قال لك دم بتجيبوا لي شوف انا ده رئيس وقال لك هو قال لكم دم تسلم لي لو بس انا ما ده انا اتكلفه كتير لا دج ولا كده يا شباب خلي باقي علينا انت قول له لا ده ما وصلش الشيخ ده اهو اقوم بفوعالي ولا ازمه ده قال انت ما وصل بعدك انت انا بوريه وصل فيه ولا في النص ولا في الكورنر واروح اقول لك انت فاهم يا اخيرا ماذا تعني الوسطيه ماذا تعني الوسط انا الوسطيه مدرسه كنت مدرسه في المعاهدين فما معنى الوسطيه الوسطيه فيما مفهومه العام فيما قرت الكتب ها هي دين الاسلام وصف بين دين اليهود والنصارى دي ما معناها العام في الوسطيه بس لو سالتك عن الوسطيه لغه وشرعا ما بتعرف اتحد قال انا ما وافغ يا هو بيوريني ما هي الوسطيه لغه وشرعا الوسطيه الوسط من اللغه هو العدل الوسط في اللغه هو جن العدل كما قال تعالى قال اوسطهم الما اقول لكم لولا تسبحون اوسطهم دي يعقلهم وعدلهم كمان لما اكون وده يوريك انه مرات بيدور بيدرس اكو ما مؤهل ذاته وانا اتذكر في صراره ابتدائ دراستنا المدرس واحنا صغار اوصفهم بسالين قصه اصحاب الجنه قال كان في راجل عند جدينا والراجل ما قصط شغله القلم وعند ثلاثه اولاد واحد كبير واحد في النص وواحد صغير وده يجي جدنا وقال قال في النص كله في النص ولا شيء افتكر انه وسطهم يعني يعني في النص لكن اوسطهم هو عدلهم ده في اللغه اما الوسطيه الشرعيه ما بين في باب الاجمال ما بين دين اليهود والنصارى في دائره قول تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ده دينهم اليهود ول الضالين هم النصارى يبقى النص ده ان هم المسلمون في سؤال قال لي كان ما هو خطي احان وينيني في في الحته دي يهودي لا تقول يهودي لا لا يهودي نصراني والله با نصراني فايش شنو وصل الى انكم في النص جيب لي اثنينك فيك في النص تلاقينا وين ما ده الوسطيه دي الوسطيه في في شنو في مفهومها العام الوسطيه في مفهومها الخاص قالوا هي الطائفة المنصورة التي تميزت بمنهجها عن س... أه... طرف شنو؟ المنحرفة ده في قول النبي ذا عسلم وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، دي الوسطية الوسطية هنا بمعنىها الخاص يعني طائفة من, من الثلاثة وسبعين فرقة قال لي هو أنا من الثلاثة وسبعين فرقة ده وين؟ ده حسنبي وين؟ شيعي ماشي انا قدري انتادات عارف قدري ما عارف ما قد انا برج لا طيب انا ما مجامي ما عارف بس انا برضه مدرس طب قال الله انك الكتاب والسنه على فهم السلف شنو الصالح الشغله دي عشان انا اوريك منهج هذه اللي نجي نسجل في الامتحان عشان اوريك اللي تخش على الامتحان كانوا ريك وسطيه بمعنى الوسطيه لكن انت حائم لا في صينيه هنا والزوق جماعه الاخوان المسلمين انا بعرف انه في جماعه في اعطال جماعه تاخذ بيزقوا فينا يا جماعه انت ما بتعرفونا بعرفهم وانت مسكين كدول سلفيتك طيبه جبت لي السؤال وزعلها يا زونا طب كون تعرف عامل بنطلونه كده مكبك هو جاي انت بتدخل الزوره ولك احنا صلي مع الشيخ يا سلام ومجيي متعارض عننا ومتا جاي بخبط وده اخو مسلم في النهايه والله يا اخو مسلم تقول اسوف اذا كسل ما بيجي عند الديتو هوفر ولا هب جمله شيخ ولد دع عليه ولعنه الله ما بصلي مع اخو الاخر لكن ده اللي تهزه وراك أصلي. يصلي وممكن يخش الكنيسه يصلي وشلاقو مثل ممكن يخش الكنيسه يصلي اديك دليل راجع كتاب التصوير الفني في القران الكريم لسيد غد انت مش اخو مدخل تربيه عسل منه تربيه وشخه والله صعب الكتاب قاعد عندي قالوا كثيرا ده في ناس بيغنوا بيه والان وغاروا ده يا سلاه دي الاسروريون وقالوا دا دا كثيرا ما كنت اذهب الى الكنيسه لاستمع الى مواعظ القسيسين والله ما ما كثير واستمع الى الموسيقى في داخل الكنيسه باغليك ده وسطيه ده في النص ولا شاهد وين ده دوله ده بوش الكنيسه في دول مسلمين خوكا كرنسيس ما عليهم لوعظ بتاعن بتاع, بتاع انجسيسين ونحنا بدينا ما بنسمع لهم بس تبع انت لبيسيس نحنا عندنا في شارع التلاميه المبتدئ خلي في القنيزه في الجامع الجامع بتاع قلتله لو قال الحمد لله الحمد لله بالعالمين صلى على رسول الله, عليه وسلم الله. شيء من علاتك مشا مشا مشا مشا دواب جلت تسمع لكم ما فيه كنيسة خلص يضغط فيه كنيسة لأنه ده مبتدع والمبتدع ما بيسمع منه و أم يوحد منه كلام تفاين؟ فدا بكون غائب أخشوش بغشك أنت أنا على كل حال قادر أرد على أي عاطر هو الله يصعي وبقبل النقد باستمتع جدا باستشعال علينا لما دول اقتلت معي باستمتع جدا لأمرين بس إما أنا غلطان وبعدين أوجيني وأكون وصلت لحقيقة وهو أفرح جداً إنه يكون غلطان ويخش الحق وأكون أنا استفدته من قول الله سلم لا يهدي الله بك رجلاً واحداً فورك هو النعم في كلا حالتين باستمتع جداً بالزولة بيختلف معاك والله صحيح لأنه في كلا حالتين أنا بس فيه لكن ده بقول لك أننا نصلي وهو دار يضرب يضرب المنهج في شخص يعني والمنهج سليم بعد يصلي معاك هنا ويقول لك خد شخص يقترب صريفة لكن بس في بعض الحاجات كده ما ما ها يا ولد ما مجوري مخيل دا دا دا اكو تجي بولاي دا انو دا اذا ما تجي بولاي جذب مو خلي فوت دا جاي فايف فيسبوعن خالد نلتقي زب الله في الاجل صلوا اللهم على محمد وعلى